فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم αλλά الذين يرثون φιρδάωσαν την παραδοσιακή τους παραδοσιακή τους παραδοσιακή τους παραδοσιακή τους جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ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 وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأثير وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً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 ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة تربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنعه فلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا تتقون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 ويأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون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 قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غُثَاءً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 ما ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء امة الرسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعد لقوم لا يؤمنون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 وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعيد يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُورًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِيْنَ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ και وبنين نُسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين بآيات ربهم يؤمنون والذين بربهم لا يشركون والذين يؤمنون مَا أتوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ وَلَا يكلف نَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا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 ام يقولون به بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون تبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون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 بالعذاب فمستكأنوا استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون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 وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا إِذَا مت وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعذنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين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 بل اتيناهم بالحق وانهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله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 قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوَعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَدَاءً نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادفع التي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى يحضرون إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن رزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن فقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون